الان أنا لها تعود وتحز اركان الوجود أ ن لها تعود وتهز اركان الوجود ا ل آ ن أ ن لها تعود وتهز اركان الوجود ا ل آ ن أ ن لها تعود وتهز و أ ر ك ا ن الوجود سيخطها عزم الجند و ع ل ى م ن ترفرف فيه لن نقشا على وجه ا ل س ن ي وعلى كباه ا ل م ج ر م نقشا على وجه وعلى ا ت ب ا ه المجرمين أ ن ا جنود المسلمين انا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من بعمائم لهم الكفن بالخير تصهلك الرعد و من فوقها نسل الاسود سكبوا الدما ء حبا, حبا وجد يرجون موفور المنن, يرجون موفور المنن يطول بهم أ م د اليوم أ و إ ن طال غدلالا اليوم أ و إ ن طال غد سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن